عن اليمن وعن الشمال عزين أيقمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون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 إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 فقلت استغفرو ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفرو ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا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 ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا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 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ دَكَّ فَيْنَهَارِ سَبْحًا قَوِيلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم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 فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 وما تقدمون لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدسر قم فأنتير وربك فكبر وثيابك فقهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر.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 أدب، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذير للبشر، لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة.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 قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معذرة ولو ألقى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 كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 ومنا ثم كان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن جبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم منثورا ويطوف عليهم إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت سما رأيت نعيمه وملك كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إن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 وإذا السماء فُرِجَتْ وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يومٍ أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، وإلوي يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين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 كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان للمتقين في ظلال وعيون ان للمتقين في ظلال وعيون وثواقا مما يشتهون